بسم الله الرحمن الرحيم محمد الثالثة وما ركبه المصنع من الأحكام التي تتعلق بالخطن الاستراضي أن تمثل بالخطن التكليدي صبرا أن تمثل في الطابق صبرا عن الخطن afyrddau Dalaoudna seeing Commons MM withcción at ni a cuarto 偶gu he игry 18 selon cepsind Aubain الروابط التي تمثلت في صوره من المساله التي من اطلق عليها التيمين او طلب مني ان انا ارافق او اذكر اننا نتناول مصنع دي هذه الفنقه الى هذا المرحله الذي كان الدلاول موجوده او الشرعية في خطابات الإبائية يقول المصنف كل خطم من أحكام الله تعالى فهو مستفاد من الخطابات الموجهة إلينا وما تضمن منها حكما تسليسيا فهو خطاب تسليسي وما تضمن حكما وعيا فهو خطاب وضع وقد يتضمن الخطار والشكمين معا امثلة امثلة ذلك امثلة ذلك هنا بدأ نتخلط في الموضن الآخر عن ذكر الامثلة هنا اوضاء الامثلة لكل من الخطار التسليفي وخطار الوضعي الخطار التسليفي بخسمة الثماسية عندهم عندهم ثم الضفر هذا على ذلك بالخطار الوعي بقسمته الثلاثية بعدها يتناول العزم والرؤساء والفحر والثبات نقول للمثال قوله تعالى أقيم الصلاة عرقنا الحكم الذي هو الإنجاز الصلاة هنا كيف عارف أن أن الخطار في قوله تعالى ثلاث مصطلات أنه أن المصطلات واجبا عرفه من الأمر والأمر يفيد الوجود منه كما إلا أنه مرضى إن ورضى سبيل التحكين أو إن ورد طلب الجعل على سبيل التحكيم متى يريد على سبيل التحكيم في حدثنا إذا لن تريد هناك قريمة طابقة من الأمر, الأمر الذي له الوجوغ إلى الأمر الآخر الذي يقيد نبداً وهنا الأمر الوالد يقيم أمر والأمر يقيد الوجوغ إذا عرفنا الحب وهو المصطلاته والذيبه ثم ذكر بعدما ذكر طلب الفعل على وجه التحسين ذكر بعد ذلك طلب الطب على وجه التحسين ومكّد له بحوله من حوله تعالى ولا تقرب الزنع عرفنا الحكم الذي هو التحرير من الزنع عرفناه هي صيغة لا شقل وهي صيغة النعي ونعي هذا يدل على التحرير كان في اكتباه بحيث يدل التحرير مباشرة لكن الصحيح هو يدل المهوط ونعي يدل على التحرير ويبقى على ذلك ما لم ترد حابينها طريقة من التحرير إلى التعارب ف هذا التحريم هذا النهي وقع على حادثه معينه هذه الحادثه هي قربان بناء فالنهي كان على التحريم لان الاصل في النهي يثبت على التحريم فعرفنا عرفنا الحق وهو تحريم قربان بناء انبطالا تذكيرا في ثم بعد ذلك المصنف أراد أن يبين الطرق الذي هو طرق فعل لكنه على سبيل الترجيع وليس على سبيل التحقيق فقال ومن قول صلى الله عليه وسلم في العام للصلاة أنه تكتب له بكل خطوة حسنة قدن حا عنه بالاخرى الصيغ عرفنا الحكم الذي هو استحضار فكره القطع للمتحدث هذا المثال البديل او اظن المصنئ شيء ثاني مبدئ في مثال لطلب الفعل او لا تريد ومثال ليس فيه الصغة الحصيرة التامرة التي يوجد فيها من صارف يسرطها من الأمر إلى الاستخدام لأن الصغيرة تكتب له بكل خطوة حسنة وتمحى عنه بالبخرة فيها لتوناتها امر ولكن هذا الامر صار يسرق الامر من الوجود الى الاستخفاف وان مهاه ستسروج اا حصل وجود العربي جدال على عدم التحكيم اي التامل على الفعل على غير وجه التحكيم وليس فيه صيغة التي هي مطلوبة ويمكن بمعنى الاقتضاء والطلب لكن على غير الوقتين كما مثلنا في المعنضات بقال تعالى فاكتبوه يا أيها الذين آمنوا إذا تزاينتم بجين إلى جنسة فاكتبوه وما صيغة طلبية فاكتبوه فيه أمر بالكتابة لكن وجدت حريمة صارفة من الأمر الوجود بالكتابة أو أيضا بالشهد في قوله وأشهدوا إذا تذيعتم وجدت صارف في كلا في القطابين السابقين قالوا صارف وفي قوله تعالى فإن أمنا بعضكم البعضا اللي يؤذي الذي يرسل منه أمامته ويستقل لأغسى هذا طارق في حالة وجود المأمن يجوز أن يكتبأ على صبيب الاستحفاظ على صبيب الوجود كذلك مثلنا بأمثلة أخرى هنا فيها تبدو طلبية وعاد الطلب يده هويدا طارق لقد يقول مين الذي يفيد ابتداء وجوده هيدا ريلغي يكون يقوم تمثيله صحيح صحيح لكن هنا انما اتى الممثل بأسلوب اخر غير الاسلوب الطرد المعروف او الاسلوب العربي الدال على عدم التحديد أي المرذب الدال على عدم التحديد فلا يتماشر مع الطلب كأقيم الصلاة وكأحفظ وكأحفظ قال عرفنا الحكم الذي هو استخدام فترة الخطرة إلى المساهد فأعناه عندهاه نفق النظر الى قومي دي فكره الفصل المستاجي انه ينبغي تقييده في الذي يلي المصلى ذلك لان ما اكتساب الفتا غير المسجد الذي يلي المصلي في نأيه وليس في تختار ذلك بقوله صلى الله عليه يصلي أحدكم في المسجد اللبيئيين ولا يتفكر المساجد في رواية المطرة لا يصلي في المسجد اللبيئيين ولا يتفقاه إلى غير يفهم من هذا أن إكار الخطرة كما في الحديث يجب حمله إلى المسجد الذي يليه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الأبعث في الأبعث أعظم الأبعث في الأبعث, الأبعث إلى المسجد أعظم المسجد, المسجد الذي يليه مهم على العالم المسجد محظوظ عندها فهو أكثر أجرة أما طول المساجد أرى أنها النسخة الأخرى الموضوعة العامش في آخر شيء المسجد لكان أولى من ذلك المساجد أي عرفنا الحكم الذي هو تحتاج تترك القطع يغلب الناس يكون احسن من ذكرنا السابق دفع ل قد يتوهم البعض ان هو كثره الفتاه المسجد الابعد عن المسجد الذي يابيه ان فيه, فيه, تحباباً فيه تحباباً في استحابه في احداث في ذلك وهذا محاوله الخريب والخريب الذي سكنه انقا وعله الناهين بتدوى ونساب سماع ترى من في الاعلام البعيد انه فيه حجر المسجد ذهب ورائحته ظلت ما من جهه, جهة اخرى وعليه فاذا كان في المسجد إمام قدروميا في الجدعة او, او, او, أو يعلم عنه بخجور أو لا يتم صلاته وجيز للمصلي أن يأتي المسجد آخر غير المسجد هذا الذي يصدق كما أشار كما قلت الإمام من في إعلام موقعين عندما أراد الاستجلال بمنع الفعل الذي يؤدي إلى حرام إذا كان ولو كان جائزا بنفسه في تحت هذه القائدة ذكر من قيم موقعين هذه المثلة ثم يمثل بالذلك لطلب الترك لكن على سبيل التركيه لا على سبيل الشكيم فيقول ومن قوله تعالى ولا يأترئ للقبل منكم مستعى أن يؤتوا للقرباء الله عرفنا الحكمة الذي وهو كراهة الحلف على الامتناع من الخطط ولا يعتدي من الألية طريقة الحالق والحلف وعبيبين كلهم تدل على معنى واحد ومراث من الأمراه من ولا يعتدي بالقوله من السعر أي لا تخلفوا على ان الا تفقدوا صرافتكم المسراتي ودار دينا للصدقات ولا تفقدونهم بالمنافع ف هذا المال الوارد ها هنا في سبب بذوله في بكري السجيد رضي عندما كان عندما نزل نزلت الآية ببر عائشة رضي الله عنها وقد قيب فيها في قصة الإخ المثيل فكان فيها ابن صالح حفظه وحفظ الله الا ان ينقطع في نافعه ابدا فلما لما ف نزلت الايه في براءه ا و فذ من كتاب واقيم على المنطق ب اكثر القران انا ابي ذكر على, على سيده حبيبه هذا مصطفى بان يا ابينا عليه ووقره كما كان يسعد في القلوب اذا هذه الايه كانت في روايه العاص وتركو بصبة الهرحام على أبي بكر رائع كما هو معروض ليست خاصة لأبي بكر ذلك لأن سابق النجوز وإن نزلت الغاية نزل على أبي بكر في العبرة بعموم الله في برقة بخصوص سابق يفهم من آلاء أنه عن امتناء معانا الصداقات ذلك بأن الصداقات ليست على سبيل الوجود حسائل أقصى ما يقالوا أنه حرام وإنما يعادة سبيل هذه التحتاج في إعطاء الصداقات فمن حلقة على أن لا يعطيها فقد غلب جهة الزهد جهة, جهة لا على جهة من هنا في القراهة ولهذا قال المصنف عرفنا الحكم الذي هو قراهة الحث على الانتناع من الصدقاء لأنه جانب الانتناع من الصدقاء هو جائز له ولكن استحب له الطبقة التي حرف على جهة الانتناع يكونه الحكم في خطه مفروها ثم يقول بعد ذلك اكتزلالا بالتخيير والإذن وهو التخيير بريد الإذن والإباحة وقلنا بما مضى أنه التخيير لا يلزم منه التسوي ذائبا فمثلنا في عدم التخييط في كثير من الأمور التي في خيرت فيها أشترع السعر من عدم النين كما في قوله إن شئت من مثاله عن الغنم فإن شئت طوطط إن شئت ثلاث طوطط وقالت معنىه إن شيرتا وإن شيرتا داخل في التخيير إلا أن بين الثلاثين لذلك لعنه إذا وضعها خير من من زمن التخيير كذلك تخييرت المرأة بين الجمعة من عدمها لذلك للمرأة التخيير هنا هو خير ذهب ذهب هذه الجمعة إلى خير هنا ذكر في التخيير في قوله تعالى هنا وقع خطأ في الآية ومن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض فقد كتبها هنا فإذا قضيتم الصلاة انتشروا عرفنا الحكم الذي هو الإذن في الانتشار هنا الإذن في الانتشار عارقناه اثنين جهازين إما من الأمر التي وردت حضر عند شرق المنوات فقالوا أن كل أمر لا اقتصاب الحضر يفيد الاضباحة أو, أن أو أنه نقول أن كل أمر بعد الحضر يفيد ما كان يفيده قبل الحضر أي قبل, قبل المنع وقبل المنع وقبل المنع كان انكشاف الأرض على طبيب الجباحة فإن أيضا أعظنا أنه أيضا مرتاح ويمكن أيضا أنه قال أن هذه الآية تضمن ايضا ااا اوقع موضع وهو ان سبب الانتشار هو قوى يعني ان الايات تضمن الحكمين تضمن الحكم الا وهو الاباحه الشرعيه ايضا وتضمن ايضا هذه الاباحه الشرعيه سببها طبعا فلا ثم يذكر بعد ذلك حقما آخر وهو الذي يتعلق بالسبب ويقول في قلعهم السبب الذي هو كما قلت السبب والشرق والماني هذه أولا تفق علي العلماء جميعا على أنها من الحكم الوحيد وأن هذه دائما وأضا تكون سابقة عن الحكم التكليفي إذا تأتي لاحقا التي تأتي لاحقا إذن هو الصحة والتفاج ومحصة معادي تأتي دائما سابقا التكليف فمن قدر تعالى أقن الضلاثة للشمس تعرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى بسبب عدم الوفاء بسبب اقامه هنا اتفق المصنف فقط لذكره السبب وان كان الانخطاب الموجود هنا تضمنا حكمين حكم التدي وحكم مو اما الحكم التبليغي هنا هو وجود حفي من الصلاه وحقي الصلاه صم الوجوه فإن هناك وجوه في ثم جعل هذا الوجوه سببه وهو دلوك الشمس فإن ندلوك الشمس سبب بإقامة الصلاة الشمس سبب وقلنا أنه كلما اخترنا إذا اقترنا الحكم الوضعي به أعرفنا أنه شرط وجوه وإذا اقترنا الحكم التسليطي به أعرفنا أنه شرط ثقر وهو ما السبب ما اقترنا كان شرط وجوه من دمعنا أنه درقو حول دو في غير ان سلوك الشمس ايضا هو حكم وضعي لا يدخل تحت قدره المكلف وغير مقموم بتحصيله بمعنى ان الحكم الوضعي اما يكون هذا الحكم الغوالي تحت قدره المكلف فإن ما لا يدخل تحت قدرة المكلف فالوضوء كما سيأتي لدخل تحت قدرة المكلف فهو مأمور بتحسيره وكل ما لا يدخل تحت قدرة المكلف فليس مأمورا بتحسيره فهنا يصلح هذا وإن لم يذكره المصميح يصلح نتاذا باجتماع الحكمين الحكم التثليثي والحكم الظراعي وان يكون الحكم الظراعي هنا بحيث درج الى انتفاء قدره المكلف وليس مهمورا بتحصيده كما يمثل الشرط بقول ومن قوله الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا حدث تخاص وضوء عرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى الوضوء شرطاً في الصلاة فهنا هناك شرط صحة لأنه يتعلق بالخطم التكليفي وإذا تعلق بالخطم التكليفي وجب عليه أن نحديه فإن هذا أيضاً ثم كنا داخل تحت المخدور فيه عليه تحصيبه فيه. ومن قوله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عن مانع من كيب المانع في قوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حارفت المرأة لم تصلي ولم تصن عرفنا الحصن الذي هو وضعه تعالى الحيض مانعا من قراطه الصور هنا كان عرفنا أن المانع من حيث ومن حيث تأثيره هو أقوى من السبب وأقوى أيضاً من الشرق فإذا وجد السبب وشرق ووجد المانع فإن المانع يبطل الشرق كما يبطل السبب فهو أقوى, أقوى تأثيراً من كل من السبب وشرق المانع من شرط صحة البرم عزم المانع إن أجد المانع فيحضب الكل فمن شرط صحة البرم انتفاق المانع وهذا انتفاق المانع كثيرا ما يتربس هو الشرط. كثيرا ما يبتبس عدم المانع مع الشرط والضابط للتطريق بين عدم الشرط بين الشرط وعدم المانع ان عدم المانع وصف عدمي بينما الشرط وصف وجودي هنا هذا بين العمرين يسروا مباشرتان معرفته ما ممكن تجد من يطور جملة من الشروط ومن تلك الشروط التي يذكرها أن يقول ألا يكون كذا أو ألا يكون كذا فهذا هو عدم المانع وليس هو الشرط لأن الشرط وجودي وليس عدمه ثم يمثل المصنف هناك باجتماع الحكم الوضعي والحكم التثريفي لكن ذلك الحكم الوضعي يدخلت أحت خضرة العبد مع أنه يصلح كما قلت أنه كان أقم الصلاة الذي لا يدخلت أحت خضرة العبد سيقول ومن قول إزعالات يا ربين عامنوا إذا قمت إلى الصلاة فمستغسلوا وجوهكم وإيجيكم إلى المراقبة ومسخوا لرؤوسكم العائلة عرفنا الخصم الذي هو إجاب الوضوء عرفنا الخصم الذي هو ورعه الوضوء شطا في الصلاة اجتمل هذا الخطاج على الخصم التثريفي ووضعه معه أي خصم في قمر في الوضوح. فالآخر يزل على واستعمل أيضا على الشرطية من ناحية أنه لا يمكنه عداء الصلاة بغير الوضوء لأن الشرط ما يزن من عدمه العدم لا يزن من وجوده ووجوده من عدم نجاته كذلك هرنا من ناحية الاعتبار هذا الوضوء يدخل تحت خضراته المثلث فالواجب كل ما يدخل تحت خضراته المثلث هو جدا تحصيله بخلاف دلوك الشمس ولا يدخل تحت خضراته المثلث ولا يجب عليه, عليه تحصيله ختمين وتقطين هنا أراد المصنف أن يضيف أشياء أخرى تابعة للحكم الوضعي باعتبار أنه يسلم الكلام على الحكم الوضعي مع أنه يضيجه تحت قسمة أو تحت أبطان الحكم الوضعي المتنثل على الحكم في السبب اه عمان قاعدين لما قصت لي الاوصاف تبعتها والاحكام تبعتها كله قاعده في الوصول على التصرفات هاي ذات اذا العلماء يستبقون ابن حاجب والضرب كثير إذهبون إلى أن ما يذكره من المصنة النسبة للعزيمة للرحصة يذهبون إلى أنها داخل تحت الحطم التذيثي وريث من أصناق أو أقسام الحطم ورعي ذلك لأنه لأن العزيمة تحمي معنى الاقتصاد والله والرقه تحمل معنى التخفيف وكل من الاقتصاد والتخفيف من الاحكام التقليديه وليس من الاحكام الوهائيه ولكن مع عليه الجمهور العلماء في جعل العظيمه والرخصه من احسن الخوكم اا الوضع اقوى واولى من ما تعلمت عاده حامد الزاري ومخدامه والشاطئ غير كثير اا زالو اذا جعل العظيمه والرخصه من احسن الخوكم اا الوضع للخص والراجع لذلك بان العزيمه اذا الموضوع رابيها بفك وجودنا وجودنا ان ان جعل الاحوال العاديه بمكلفينا فيها فسبب لي لقاء الأصلية الاصليه واستمرارها في حقي فإذًا جهازها وإذا ما إلى الرخصه وجدنا أيضا أن الشرع جعل وقتا معينا سبب لي اذب التخفيف فتنا بذلك السبب في اخلاف عنها تذري تحت الطقم الوعي للطقم التكيفي كذلك يدهنا ضمن الى المرض والمرشاه اضطرارا ورهبا من اعزاء ان اراى لا تندرج تحت الطبق للتثليف وإنما جعل الشارع أسبابا للترفص أو مانعا من تثليف بالعزيمة في كل الخلاتين كان كانت أسبابا للترفص أو كانت مانعة من العزيمة أو من التثليف بالعزيمة إلى ما من السبب المانع إلى ما يدخلان ويندرجان تحت الأحكام الورية لا الأحكام تسبيت إذا نراجح من هذه الأقوال أو من هذين القلبين هو جهز العزيمة والرقصة في, في أو او قسم من أقسام الكوكم الوضعية الكوكم كان الخلاف بين الضريطين لما هو في الوضع للتعبير في المنهج يعني في تقسيم تقسيمات الأدوار فمن اعتبرها فمن اعتبرها كوكم التدليفي تدرجها بأن الأحكام التدليفية من حيثوا ممهجيته في تحت ومن وضعها في الأقصام الغرياء درجها تحت المستفى عليها تحت السبب والشرط الغانة ثم أعططها بعد ذلك في أسرار هناك أطر يقع أطر, أطر على أبي يعني أطر تطريب إذا أكتب على هذا الوحيد يقول ينقصن الحكم أيضا إلى عزم وترقيص وقد بإنه هو قليل أن العزم وترقيص من الحكم الوحيد كان فما كان حكما رتدائيا عام في جميع الأحوال فهو عزم والفعل الذي تعلق به ثم بين تريد باسطولاتي وسلاحي وتحريم القمر هنا المصنف ذكر اسم واحدا او نوعا واحدا من العزيمه هذا تفيد ان وذكر نوعاً ثانياً أورذه في التمثيل ترى النوع الأول الذي ذكره تصريحاً هو الغالب الأهم في كل الأحكام أنها التي شرعت افتداءاً لأول مرة على عامة المكلفين ولمصالحهم جميعا هذا هو الغالب في العزيم يعني العزيمة شاملة له ويدخل فيه كل من العبادات والمعاملات والجنيات أي كل ما يحقق مصالح المكذفين في الدنيا وفي الآخرة هذا يعد عزيمة هذا أولا هذا النوع العوام الذي ذكره ثم في التمثيل بقضيه كإيجاب الصلاة والصوم وتحريم القمر من حيث ذكر الصلاة والصوم وتحريم القمر علي داخل العزيمة من ناحية أن الأحكام الشرعية جميعا تعد عزائما وتعد عظيما بمعنى انه ذكر الذكر صراحه في التصريح ان وجود الماء كذا برئ المسلمين يعد عزيمة ثم مثل أيضا بالأحكام الشرعية التي أيضا تعد عزيمة وإن كانت هذه تدخل في العموم السابق ببارها مصالح تحقيق مصالح المشهيمين في مصالح ثنيان وإخرى لكن العلماء يضيقون أشياء أخرى تلحق بالعزيمة وهو ذلك الا احكام الناسقه لاحكام صادقة كل الاحكام التي وردت من الاحكام السابقه هي عزوما لا تعد كذلك بعد نسخها ك نسخ استبعاد البيت المقتبس وزيارة القبور هناك الحديث كنت قد معيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تدكروا فيها تدكروا في الموت في الموت إذن الأحكام الناسخة بعد عظيمة لا تهتك ذلك أيضا نضيف لما من الحديث من ما ينبرش تحت العظيمة عيوان كل المستثميات من أمر عام كل المستثميات من أمر هذه المستثميات تدخل في العظيمة كما ويمثلون بأن ما يعطي الزن زوجته من مالك ما يجد له أن مما أعطاه شيئا لكنه إذا ما حصل بينهما نزاع وقراد أن تقترع منه بعد بعد من الوفاة بينهما من ذهات وخاصه في اعقاب ثورات من جهه اخرى جاء زره ان داروا داره وكذبيا او تسرع منهم دينار او تسفل اصل الماء هذا يعد داخل في العظيم انا بقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأكدوا إما أعطيتمهما شيئا إلا أن لا يقيما حدود الله فإن حدثتم أن لا يقيما حدود الله فلا دماء علينا بما تدد أنا الآيات تلت على أنه هذا المال الذي ترده على قبيل الفشق هو دافل في العزيمة إذ هو أمر مستثمى من أمر عام وكذلك يضيف العلماء كل ما ورد لثبد عارض أو طارئ فاستضى مشروعية من بين ذلك السبد الأوتان وعلى تعرض للأصناع وما كل ما يعبد من دون الله فالشتاء بريعتاء أن يصدر الله سبحانه وتعالى في كما في قوله تعالى لا الذين يدعون دون الله ويسدوا الله عبهم بغيرهم فهذا أيضا يدخل ضمن العزيم إذن هذه الألطاق أو هذه الأنوان جميعا تعد عزائنا المصنف خاون المصنف هؤلاء تفى بذكر النقطة الأولى ولعل هذه نقطة أولى شاملة للجزئيات التي ذكرناها فذلك لأن هذه الجزئيات التي ذكرت مشمولة أكيد لمطالح او تحقيق كل ما يحققه من طالح المكلفين في الدنيا والاخره وهذه من الناس يخطط فيها امصارهم من في الدنيا والاخره وقد اتفقوا على ذلك ثم القول والفعل الذي يتعرض له يسمى عزيمه اذا العزيمه يا الحكم الثابت بدليل شرعي خالف من معارض مراجح أي كل ما تبث بدليل شرعي ولم يوجد هناك معارض بهذا الدليل الراجح سمع عظيمة وإلا فهو ربصة فكل حكم عورض بحكم آخر أقوى منهم في هذا الحال خيرورا إلى الحكم المغاية يعطي رفحة عمر العظيمة زي الحكم ذلك الحكم الذي تبكى بجريب سرعي ولكن خلق من أي زبيد أعقب عرب رقوب في مجال في الشيخ الذي تبث فيه فالإعماله او واجب الاعماء في تلك العزيمه ما عدم بيريز زيد راضح انه يرخص في ادنى الاعماء او ما نسمع نقول ان شاء الله بعده طيب لا تكون استدعاء تكون صعب ضيف في حالة فاضطة لأجل العذر مع فيها سبر الكرطن الارضي وهو ذكر أهم شيء الذي يعد طريقا بالتأكيد هو هو العذر والغرض هو عام من الضروره والحل وبالعذر يذكروننا من القرارات المهمه ان ما سوتها هم ترى نفسها سببا في ضاع ليس لا يسمى رصة مثل التكاليخ الشرعية التكاليخ الشرعية ثبتت اختباراً وامتحاناً وابتلالاً فما ورد على كبيرة اختبار الامتحان والابتلال لا يسمى رصة فالشائل التكاليخ قل لينا ديا فرب كذلك لي في خواج المعاني غير العذر فالمراه يمنع التكليف الشرعي المراه مرت الصلب بوجود النفاس والحيض فالحيض او فمانع من الصلاة من فهو وجوده يمنع الحكم وواجب عليها فرق ففرقه هنا عزيها وللتجر الصور والفرق بين العذر والمانع ان المانع اذا وجد مع التحليف فضطله ومنعه والعذر هو غير التكليف فك نلغى المرض ولكن كما نعلمها هي بروتوكول طبي الصلي بحاقه الدراسيه واستعاره السفر ي... يشرع له القاضي ويشرع له الافتوا ترخيطا لكن لا يمنع إذن يمنع ذلك الصور إذن العذر يوجد ويوجد مع التحليف لخلاف المانح إن يوجد مانح لا يوجد مع التحليف أكثر مع هل فلو وجد يوجد عند من ملك النصاب واجتمل الحوم فوجود مانع الزكاة منع الزكاة فوجود المانع فوجود المانع فوجود المانع يمنع الحكم أو في خلاف العزن فرمنا ذكره وقال لأجل العزن مع قيام تبق للحكم الأصلي كانوا أراض أن يقول أن يكون الحكم الثابت للمعدور مع وجود الجليل لكن دون الجليل الذي أصبح الجليل الأطلي مرجوحا والجليل الذي عارضه راجحا أي أصبح الضليل الذي عارض الرجوع عرجه منه لأننا في العزيمة أن الكثم الثابت بدليل شرعي خالد من معارض الراجح وجد هذا المعارض الراجح فأصبح راجح على ذلك الضليل الشرعي الأول الذي عارض مرتوحا في حقه في وجود هذا العزيم فكان الحكم اذا رأى ان الجميع معذور دون ما فيها اما حين القاضي هنا سيبقى العزيمه قائمه اما المعذور فتاثر لقطه وجود الذنين هذ الذنين في حقه اصبح راضيا الزليل الأقلي الذي عاد مفتوح قال والفعل الذي تعلق دين يسمى رفة الدين مع الحصم الثابت المعدود الحصم الثابت المعدود مع وجود جديد أرى راجح على الجهيل الأصل مرضوح يمثل المثمين الغناء في أربع أمثلة يقول كقصر الفرح والكطر والصفر والمسحر والصفر وإصابة العصفة بالخمر المثال الأول الذي طاقه المخنص في الحقيقة محل خلاف بين العلم <تصفيق> هل القصر استطاع في غض النظر عن حكنه كان واجباً أم لاهب صحيح أو واجب هل هو عظيمة عنه فنحن ومن وقت قابلوا قابلوا في السطر عظيمة ويستجدونا على أنه أن بجملة من ذلة منها قول قابل شعوري الله عنها في مرحلة وقفال مسلم فقالت قردت الصلاة إن الصلاة تُرِض على كعاتين تزيد في الحظر وأُفرَض في السطر بمعنى أن أصرها كنتين جيت إلها ثم أنا طاول عمر بن خطار قال إنها كعاتيني في السطر تمام غاية قطر عارض تمام غاية قطر وفي الله عليه الله عليكم تقبلوا صدقتنا فلن من هذه الحديث أنها أكبرت الصفر. أن في الصفر ركعتين بمعنى أنها أصلحت ركعتين وأكبرت في الصفر وقال عمر أنها تمام ذا القصر يعني أنه تستقر رجعتين وما تمام ذا القطر قال القصر في السطر عظيمة وليس برقصة ومن رأى أنه رقصة قال بأنها رقصة واجبة بالنشوط السابقة وبعد عمر رأى آلت ما هو ليست العزيمه وليست في مخطه الحرف ان معرفه الخضار بينها نوعيها عزيمه او مخطه للتفاوض عنه مساله قال صفار ماعصيه يترقى او المسافر معصية معصيته بحيث انه يكثر صفاهم هم انه يمكن ان قال ان صفه هذا عظيمه قال قص كما يكثر كما في اتخذ تماما وفي الحضر أثى بمعصية ولم يأتي ليصريها كما هي عزيمة ومن يسادق صفر معصية يأتي على محو المالية عزيمة إضاء وهذا كان فيه أما من قال أنها رخصة وليست عزيمة قالوا ان الرحله لا سماح بالمعاقبه ما نعنوه لا يجوز لمن سافر سفرا معتيتين ان تصرحوا له لان الرخصه انها لا تكونوا تكون سماح تكون معاقبه المعافيه اعتقدوا ان سيها الذي قيل و مصطفى خراف رجع الى العزيمه وابادروا بروضه حتى يزدهر الشت و الزينه هذا الكنز الغائر ليوم اليوم هذا الزينه غير واقفه وحلقت المساله واحده وهي فنحوذ الى التركيب الذي مثل له المصنف إذا اعتذرنا ان قطر في الصلاة عظيمة فلا يصبح هذا المثال في الرقصة أكيدا وإذا اعتذرنا ان القطر في الصلاة رقصة فهذا انها يكون فإن منطلق تنكبت المصنف يمكن أن نحذر بعض أفتان الرخصة أول قسم الرخصة هي الرخصة الواجبة ذكرها هنا ومثل بها بقصر الصفر ثم مثل أيضا بالرخصة الواجبات في النهاية الأخير أي تقع إساغة تلغصة بالخم من جاء الأخير تلغصة بالخم يعني من أكرى شيئا فتوقف لكن في بلع منه وفي كل مجراته ولم يفيد أمر ما سوى خمطة فإما أن يهلك وإما أن كانت حالة الله دائما هنا المثال الاول نريد لو اجدوا واجدوا واجد الاكيد ذكرى قبل قليل من لينها ان نري رضاء السر بما عنه انه تم تفطت وفي طي صدقات تصدق الله عليكم فقد دلت فقط على اسم عمان بقوله للوجود وان اصرت نواه يقول اذا اخذنا على اساس التمثيل على اساس انها رخصه فتكون رخصه جب لكنها ثابته بالمدينه بين ما في صاقه هي رقصة واجبة لأن الرجل مضطر إلى دفع الهلال عن نفسه في شرب القمر لكنها ثابتة بالحياة أي وجوهها ثابت إلحاقاً سياسياً أو مبني على النظر والاعتبار وليس مبنياً على النص مباشرة إنما الذي يمذني عن النص والمقتصر إلى حكوة في طول العالة فمن كان في محمطة غير منتزام في إثنين ثلاثة ما عليك كثيرة يدود على هذا بمعنى أن هذا بالنسبة لمن كان في مجاعة شديدة تجدروا أن يأتب الميتة وهذا منصوص عليك لكن في طاقة الغصة بالخلط غير منصوص عليك ولكنه يندلد تحت الحكم العام في خوله التعالى وقد فطل لكم ما حرم عليكم إلا مذكرتم إليه ألحقناه بالنعنى والاعتبار أو ألحقناه بالطاعدة أن الضرورات تبيعهم محبورات إيجا هذا يجوبه ثابت دياغة وهذا يجوبه ثابت في العموم أو بالنظر أو بالاعتبار أو بالسياس كل آئلة تشمله لكن تشمله, تشمله يجوبه أي تشمل الرخص الواجبات لكن ليس لك باعتبار بالنسبة للخطر الذي ثبت وجوده مبارئة من يوم وبالمطل المعين جميعا ثم يمثل بعد ذلك بختن آخر وهو الرخصة المباحة الرخصة المباحة مثل لها بمثالين الفقر السطر المس على الخرط الفقر في الصفار المس على الخرط برخص النباحة إذا ذكر المطنق أول ما ذكر ذكر نتائج رخص الواجبات الثالثة بالنقر وذكر رخص الواجبات باعتبار أو بالنقر العام ثم ذكر بمثالين رخصة المباحة فهي الفطر في السطر تلك عبر سبيل الوجود إقلاعي لترمى أردت بعديل ألا بكثير من حاجة البالي هل هل الأفضل يصون يكتر حتى ان نعمل يكون أنه فقط او يكون من اختيارك وافضليه تبقى لكن يبقى فقط الافضليه كونه يبقى لا يلزم من من التسويه يعني التخفيض لا يلزم انه التسويه او ما يقدمه هذا اتصلت بالتليفون بالغراء افضل من افضل هي نفس الصوت من من نفس الشيء اي القار من رخصه ال انصح لكن مصنع الغراء لم ياتي ب رخصه اخرى والرخصه هم سروها او ما تسمى أيضا الرقصة التي هي خلاف الأولى خلاف الأولى ويمثلنا لها النطق بكلمة الخفر مع محنان قلب الإيمان النطق بكلمة الخفر مع محنان قلب الإيمان إلا عند ومنه فينا هذه هي او قصا للمقرب في الصاقه خاصه في صوره تنظيم او مواعيد ل ايمان ولكن هو لو صبر لكان أولا لها هذه الرصة نفروها أو هي خلاف الأولى إذن لو أن المصنف نفر لهذه الرصة بالمثال اجتمع الانتباه جميعا وهي الرصة الواجباء والمقاحة والمقاحة ومن هنا ندري النار الرخصة رخصه محرمات و موجوده في الشارع على رخصه على غير وجوده في الشراء. يعني الشارع لا يجوز بالمحاضرات فقط على رخصه وجوده لوارد دار في الوقت En tawel yw'r baed o ddod i'ch ar yw'r efo'r sgwrs a'n yshtihau'r sgwrs A'n yshtihau'r sgwrs a'n yshtihau'r sgwrs a'n yshtihau'r sgwrs a'n yshtihau'r sgwrs a'n yshtihau'r sgwrs على طفره الرواني و لما استباعه لا دغونا الرقوم لان من اصلا فكرتي ذييك لان عنده ما صار صح شوي جاب الابتكار دي و ما صار فسد اللي حاره الجواب ان جهاز جواب انتفاق وعظمته في من حتى الكوكب على الفيردي التعبير والجواب لكن صحيح انتهاء اضاء كل اثنين الفقه او من افكار فوق الوعي لا يطلب التثبيت ذلك لان القرارات الصحه والفكريه لا يتم الا اذا اخبرت الاسباب واتحقت الظروف وان تاسس النظام اللازم والاطار والشروط هي من أو أو في الروعه دول مين وكوكب الروعه ايه والحكم الحقيقي وايضا لم تستوف بعض الشروط او الاسباب او وجد اي موانع من التصرف ايضا حينما هذا الجيد أنه تعلق الكوثم بكل من الأسباب الشروط الموانع والأسباب الشروط كل هذا القلوب في الكوثم الوعي للكوثم الكثيري أما مثل الذي القفر الراضي يمكن أن يقال أنه قد يصل معكداً النواقذ الذي ذكرها من فقط وهو البيع المغفوط أو هو البيع الطابق للفقاة أو البيع على الخيار يعني أنه غير لا حتى يضرب فيه المشتري وجوهر ما يتمطاول به وعاد من او في الاصل الغير لازم او قابل للاتصال لا يذل الذي المستغيث ينتفع بالشيء الذي عنده معاده ان في او لا ما الى كان بين ذاك ايام ثاني ثاني او لا لهم ضيه فغا لنتك هذي اصلا فيخضر مع انه في إن واجبته وكان غايبا أو وجد به أو كان فيه تذليس والغيش فإن التذليس والغيش لا يمنعان تحت العقد فيكون العقد صحيحاً توقفاً أمام قرابة المشتري الذي وجد به العين معنى ذلك أن الصحة موجودة مع ذلك لا يجب له أن يمتفع السيد الذي عنده حتى يرضى نزوله تماما ايضا كلام الخطابات لا غير صاحب الاسم الشيخ ما انقول ما ذكروا في ثناوين فالا غيره ترقت دينا فقط المدرجين الصحة والصحة غير العقصان للحكم الوضعي بالتفسير يقول وينقسم أيضا إبارة الصحيح وإصطاد فالتصحيح الحكم والصحة في العبادات وعقود المعاملات وهي اتفاء العقص والعبادات والحروط في المعتبرة فيه كرعاً وسراماً تضوء من الموانع لحي يقعر على الوجه المشروع وما تعلقت بالصحة منهما صحيح وإضطاد القصم بالإضطاد العقلي أو العبادة هنا بدأ بذكر الصحة وقرق بين الجهتين الجهة الأولى التي هي العبادة وفيها في التي هي المعامل في أن العبادة فيها تطاقر بالله إلى تعالى الذي يجب فيها تطاقر فيها لزوم التطاقر فيها آكت بشلاف العباد بشلاف المعامرة والزنزل فإيش مصر بينهما أن الصحر في العبادة هي ما أزعى و أتقل طبع يعني طبع عليه و أزعى واثبت القدر لا يلزمه صفات شرط ان يكون وقت الشرع بينما يوافق شرعاً فلا تشوا العباد ولا يثني عمل ولو ولا ظن ولا يثبت عنه طوارق فإن الزقر وما أجزاء فأسفت القراء ويجب أن يكون ذلك وفق محمول الشقر أما في المعاملات المراء من الزقر وتردت الأطف من المعامل أي تردت الثمرة الثمرة المخصوطة تم مراقبه من طرف ال بي من الباء الى المشتري ايضا تقرر ان يتم تصحيح المالك 30 تقرر في هذه الفئه وحق انتفاع بها والانتهاء بما هو معروف في صفه الملك والان سنستري وكانت تطرقات عينية وكانت تطرقات غير عينية متى توفت الشروط سواء في العجابات أو المعاملات وتحقق هذه الأسباب ونسمعها شروطا عاما إن الشروط تدخل فيها وتحقق وتحقق في الأسباب وانتفاع الموانئ وذكرنا سلامة لكن لكنه يمكن أن يتفاوئ في الشروط العامة لانتفاع الموانئ كما قلنا أن يفرق وما عدم المانئ من الشرط أن عدم المانئ وصف عدم وصف الوجود إذا تحققت هذه الشروط العامة وما صحيحاً او ما اذا توفرت الاسباب تحقق الشروط وان تم توفير في كل من الجزائر و تونس و لبنان ليكون وضع هذا لفت محمود جيد ممكن في درجه السادس و ترتبت عليه جديد عليه أصاب ذلك السحة هذا بالنسبة للسحة يعتذر ذلك لذكر البطلان والقساس يقول والبطلان والفساد هو اختلال العبادة أو العقل بتخلص بشرط أو بوجود مانع بحيث تكون العبادة أو العقل رفعت على غير الوجه المشروع وما تعلق بي من اتصال فهو بعد او مصنف ثلاثه ثلاثه منهم في امن الاطراف والسال شيء واحد ترابثا اي ان هذه الاطراف وراء كل طرف من الاضلال فساد مقابلها من السكر السرعية وهذا خلافاً شما عليه فهناه في أنهم يجعلون البطلان مرابطاً للفساد في كل من العبادات وعقود للجاهل أما المعاملات الأخرى فعندهم البطلان يغير الفساد عندهم أنه ما ان يقول الله منع بقرضي ووقتي انما اي فهو ذا من ما كان مشروعا لقرضي لا بوقتي معنا لا فتجد بين أو بين أنه موقف هو يتكلله بين كل من البقمان أو من الفتحة وبالبقمان بمعنى ليس صحيحا وليس باطل والصدر أو صدر الحلاف الذي أدى أو الأسباب التي أدى في الأحناق أن يقسم آلق قسم بين البتاج وبالبتاج إذا قلت أنه مشرور بأسره نوع بأسره وما يعتقدونه بالنسبة للنعية أن مفتظى النعي عندهم أن النعية إذا كان منصببا على ذلك الشيء سدود فله لكانه صبقاً على وصفه فلن نفتله فإنما الوصف فلن نفتل الاطل بمعنى أنه إذا باع أو إذا أدع صاعي بصاع البيع صحيح لكن ذلك على ذلك البيع وهو صحيح ذلك الذاعد هو المصف الذاعد يبقى أنه لو يرد ذلك الطاق للصحيبي للصحيح الذين يسمى عندهم فاتي ذاعد لا باب رب ويمكن عندهم صحيح الفاتي ولا يمكن في حيث الضاقل في حيث يفاصل أن يرد الوصف الذي أسبب الفسائد ويصححه كما أرشان بالنسبة هذه. السعادة وأيضا من الأسباب التي جعلت الأحناف يطرقون بين الفسائد البطلان هو تطريقه من بين الرقم والشرط الرقم عنده هو الشرط من حيث التوقف الماهية عليه ما هي الشيء أنه إذا انعدل تنعدل ما هي لكن الرقم هنا الرقم هو الشرط أن الرقم ذات الماهية اما الشرط يقترب عن المعاني فهو كالتزيه تماما والمثنى وهو وهو هم الشرط فهو ما كان حاله ان هي الوقت الزائد هذا الميثاق الصحي لا يكون في تضارب بين ذاتين بين ما هذين واحد فوجود ذلك يتجاور انه ان الشرط باحتضاره هذا الماهيات يجعله باطلا لا يجعله باطلا عند ملعت إلى الجمهور أن كل من الرقم والصطف إذا وقعنا أي عظيمة أدى العقب إلى وطلانه والصلاة إلى وطلانه سواء كان مع رقمًا أو شرط إذن بهم إلى التفريق بين الفساد في ما عدى العبادات وبطول الدوار إذا قد الفساد يغير الجمعات كل من المرض المصططى والنهي منهم هذا التطريق مع الشرط و... ثم يقول بعد ذلك هنا يبين متى يكون الفساد يكون الفتاة إذا لم تستوصى أشهد أو إذا لم تنتهي هذه الموانيه لأنه في الصحة قال بسلامتها من وجود معنى واحد يجعل الفتاة صعيدة فانتفاع شط واحد أرضان يجعله العقدة والعبادة والعبادة لا يشترك أن تكون كل الشروط منتفية أو كل الموانع موجودة حتى شبط العهد للعبادة تخلص شرط وهذا هو ذكر شرط أو وجود مانع لتره على سبيل الإطار يبيان ان الواحد كان في الإطار وجود مانع واحد كانت في الإبطار وجود اختلال شرط واحد يجعل, يجعل الضوطانة قائمة لذلك لكل ما اختلت شروطه ما انتفق أوليبه موانعه أو مانعه أو الوزيجة مانعه وقتل شروطه عزة باطلاً أنه راضي للهاتف وقال وما تعلق به يتصال منهما فهو كل ما يتعلق استحال كما قال ما الباطل فهو باطل مستبلاً بحوضة الله عليه السلام من عمد عمل ليس عليه أم هنا فهو رفع فهو رفع رواب الشيخان والمعاب الشيخان معلوم من الدكتور والمعاب الغير الحمد بن سمعين وقالي خمسين مناتين والمعاب وال مشي في في في انه هو في بس في من الشيخين واذا قصد الصحابه فين رواه البيهي وضافه وقال رواه الشيخان وصحيح ان ان الشيخين إنما روايا الحديث هذا ريكة هذا لغض إنما برغض من أحدث في أملنا ما ليكو منه هذا رواية الشيخين أما هذه الرواية فهي رواية المسلم قال في رسول الله صلى الله عليه اللي صار وانا انا دالكه الجواز شيء ثاني عنها اشهد الله وانها نقتي مع الجلده في في كون ترجع رضي الله عنها وانا المؤمنين هاي سو بيته اللي رسلين رضي الله عنه زوجه مذيك في الله عليه وسلم في كمه بإذن اختهار عبد الله سبحانه عبد الله عليه وسلم قبل المبعد لأربعة أو خمس نوار وتزوج عنه صلى الله عليه وسلم ويجمع في الكثير الرابعه السابعه وذكرنا بها الله من من من صلى الله عليه وسلم وهي زينب بنت فتيين هي واحده من زوجاته من تزوجها ابتقر فهي من الجبل من نقبها صلى الله عليه وسلم كما أنه روى في الدنيا الاخره وان الوحي نزل في بيتها وان نزل ايضا في براءتها وعذرا في في الثنيب كما ذاع اشاع صبه لها في بلاد وسبت وفاةه صلى الله عليه وسلم في بيت هرام وأن تعد آيشة رضي الله عنه أفضل النساء المسلمين على الإطلاق ومن أفضل الصحابة سكوتيا في رواية فلاهات كتب الحديث عشر أو الثاني هو مئاتين وعنسين وهي تدي المرتبط قاد أبي هوريرا الذي ذهب في الكتب الخديث خمسة وعلاسة ثلاثة وعشرين خديث ذلك أدن عمر رضي الله عنه بما هواه يطلب يا لطيف حديد ما هذه هذه هذه ان اس يونايتد ما الله وكثير كثير في 11 ايش هذا بيان مالنا؟ في نسوي مراجعه من اداره ودوكنا بالتقارير عشان نقدر نطلع على اي قرارات حساب الدوليه والنور على دي ستيان قد يالله عن انتماعين على برنامجنا في اداره الطعامين ثلاثه